اولائك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسراهيم واسرايل واسراي ولمن هدينا وجت إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً